جواد الفجر قد حمحم وشد لجامه مسلم كوجه البدر مؤتلقا كرمح النصر منطلقا جواد الفجر قد حمحم وشد لجامه مسلم كوجه البدر مؤتلقا كرمح النصر منطلقا كموج غاضب غضبا يعم الأرض مضطربا ينادف ديت يا مسجد انا درع لمن وحد كموج غاضب غضبا يعم الأرض مضطربا ينادف ديت يا مسجد أنا درع لمن وحد أنا النار على العادي أنا الرشاش للفادي أنا من شعشعت شمسي على يومي على أمسي أنا النار على العادي أنا الرشاش للفادي أنا من شعشعت شمسي على يومي على أمسي ولا أغفو ولا Oh يبصر الأعشا أنا بالله كم أقوى بحب الله والتقوى لا أخوف ولا أخشى وضوئي يبصر الأعشا أنا بالله كم أقوى بحب الله والتقوى جواد الفجر عداء له ضبح وإيراء سنابكه من العنبر يفوح أريجها أعطر جواد الفجر عداء له ضبح وإيراء سنابكه من العنبر يسوح أريجها أطر من المسك من الإذخير كأن برهجها الأزهر كأن بعرفه الألماس قوي قلبه حساد من المسك من الإذخير كأن برهجها الأزهر كأن بعرفه الألماس قوي قلبه حساد